لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي ق ل ا ل ل ه م م ا ل ك ا ل م ل ك تؤتي ا ل م ل الملك ك من تشاء وتنزع الملك ممن وتنزع تشاء تشاء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 ي ف ع ل ذلك ف ل ي س من ا ل ل ه في شيء إلا أن ت ت ق و ا م ن ه م ت ق ي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 「今日も私たちのために」 وما عملت من سوء تود لو أ ن بينها وبينه تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله ر ؤ و ف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله